บกทูเจ็ดสิบสี่สี่สิบสีสบสี่ส่สิบสี่สี่สิบสี่สี่สบางอย่างบสี่สี่สิบี่สี่สิบสี่สีี่สี่สิบสี่ส هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك ن تقص لي شعري؟ ا س ك من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. س ن م ك من فضلك ق ص ر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. <تصفيق> هل يمكنك تظهر الصورة تحميد الفيلم؟ هل يمكنك تظهر الصور تحميد الفيلم؟ و <تصفيق> ا ل ي ك ص و ر موجودة على ا ل ص و ر م و ج ة على ا ل ي ل الصور م و ج و د على ا ل س ي دي الصور م و ج و د على السي دي س <تصفيق> ي دي الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. ชฬิกได้ไหมคะ هل يمكنك إصلاح الساعة هل يمكنك إصلاح الساعة ก <تصفيق> ร <تصفيق> الزجاج تالف الزجاج <تصفيق> تالف แบตเตอรี่หมด ا ل ب เตอรี่เเทวฟาร์ ا ห์แบตเตอี่ช่วยรีเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะ هل يمكنك كي القميص هل ي ว ك ن ك كوي ا ل ق م ค ص มช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะยุ่มคิโ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ ش و ي صم ر อง تال ك و ن ي ه ي د ا م ك هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ي ٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ي ٌٌ ن ٌٌٌٌٌٌٌ ك ٌٌٌٌ ط ٌٌٌٌ شعلت نار. كن مي ماي ك ي و فاي شاك مي كا. هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت ا و ولاعة؟ كن مي تي ك ي ب و ل ي مي كا. هل عندك منفضت سجائر؟ هل عندك منفضت سجائر؟ كن سوب س ك ا ميكا. أتدخن ا ل س ج ا ر ت د خ ن ا ل س ج ا ر كن سوب ب ر ي ميكا. أتدخن السجائر. أتدخن السجائر. كن <تدخن> سوب باي <السجارة> ميكا. ت د خ ن الغليون. أتدخن الغليون.